أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أفضير الله تأمروني أعبد أيها الجانلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكون والأرض جميعا طبضته يوم القيامة والسماوات بطوياته بيمينه والسموات بطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعد منهم في السماوات وصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجريء بالنبيين والشهداء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 أبوابها وَطَالَ لهم خزنتها ألم يأتكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم, يتلون عليكم آيات ربكم ويوم قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إلى دخول أبواب جهنم إلى دخول أبواب جهنم ما قال فيها وعالدين فيها فبئس متوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرى حتى إذا جاؤوها حتى فتحت ابوابها وقال لهم فزلتها وقال لهم فزلتها سلام عليكم سلام عليكم طيبتم فدخلوا سالدين وقال الحمد لله وقال الحمد لله وقال الحمد لله من صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة وترى الملائكة تحافين من حول العرش وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقضي بينه بالحق، وطيل الحمد لله، وطيل الحمد. لله وقيل الحمد لله